بسم الله الرحمن الرحيم. الإثناء أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين إن قدرهم فلا يعلم. اللهم الذين صدقوا ولا يعلم الكافرين أم حسب الذين يعملون السيئات أيه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 ناتما يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله فإذا أودي في الله جعل فتنة ناتك عذاباً بالله ولئن جاء نصر من ربك لا يقول إنكنا معكم أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ وقال الذين كفروا الذين آمنوا تبعوا سبيلنا والنهم الخطاياكم والنهم الخطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم شيئا إنهم لكاذبون. وليحللن أسطالهم وأسطالا مع أسطالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفكرون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 إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوسانا وتخلقون إذكا الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَتَسْقَعُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ, واعبدوه وَاشْكُرُوهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن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 وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قُتِلُوا أَوِ احْرِقُوهُ أوِ احْرِقُوهُ فَأَن جَاءَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِن فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ قال إنما اتخذتم من دون الله أوسانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكحر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصر فآمن له نوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهم نبوة البوة والكتاب وأتيناه أجعه وأتيناه أجعه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوط إذ قال لقومه إنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين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 فيها 119. قالوا نحن أعلم بمن فيها 110. لا ننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 111. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ في بهم في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 ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر, وارجوا اليوم الآخر ولا تعسوا في الأرض فأذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافرين وعادا وفهد وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين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 أَعِدْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَدِيكُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَا تُجَادِلُوا أَلَمْ لَهُ الْكِتَابِ إلَّا بِالَّذِينَ أَحْسَنُوا إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُلُوا أَمَنَّا بِالَّذِينَ أُنزِلَ إلَيْنَا وَأُنزِلَ إلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أُنزِلَ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 لا تخطوه بيمينك إذا لَرَتَبَ الْمُبِقِلُ بَلْ هُوَ آيَةٌ بَيِّنَةٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلا dan <tiny>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 يا عبادي الذين آمنوا إن الأرض واسعة فأي يفعضون كل نفس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 وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا وكبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهوا فلما ليكفروا بما أتيناه وليتمت فسوف يعلم أو لم يروا أن جعلنا حرمًا آمنه ويتقف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ فَهُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ